ครับ yeah. بنفسه على نعنة الإنزال فقال سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وسند عن نفسه كل نقص بسبب الإنزال فقال سبحانه وتعالى صباحة التي نزل القرقان على عبده ومن أجل ذلك تدح الله نبيه بصفة العبودية في اوضع المقامات فكانت نعمة اشارات لقراء وطر الهدي لكل ذوي الهامات في مقام الانزال وفي مقام الوحد وفي مقام التحدي وفي مقام الاسراء في مقام الانزال يكفيه ما وفي مقام الاسراء حال النبي أسرى بعبده وفي مقام وحيد فأوحى إلى عبده وفي مقام الإنزال وفي مقام التحدي وأنه لما جاء عبدالضافي يدعو أيها الإخوة الكرام عضبتنا اليوم بغنوان عندما ينتشر أنعفر عندما ينسحن العفاق في مجتمعاتنا كمائن الشهوى والشهوات عقبة في طريق الأخلاق لا محالة إن كمائن الشهوات المنصوبة لابن آدم في شبابه خاصة وفي بقية عمره عامة هي شباك لا تدين إلا في يد الذي ينشد العفة ويسألها إما أن ترضيه لذته وتبهجه شهوته فراح اصرطاه إن فعل وراح اصرطاه بعد انقضائها ذلك الحق الذي يكتف الإنسان عن طريق ربه فهذا متعبق بصورة فتاة مطره هنا وهناك. ويود لو ان له الف عين. وهذا مصيرته اكبر. فهو من مرتاد المواقع الاباحية. التي فتكت بشباب الامة. واخضح الكلام. كان يا مكان هناك شاب يطمع في الجنة. وهو لا يدري ان على طريق من طرف الادمان. وذلك يستفيع المخدرات ويستنشقها كأنها النصيم الذي يعيش به أو كأنها الرئة الثالثة وهذا تبدلت عنده المفاهيم وأخضحت أهدافهم تنحفر في كيفية قضاء شهوته وبالصورة التي يرضاها دون مراعاة لاندتاع خلقه ومبارضته بعسيانه لربه فيسرح عقله وتتجول عنه ويتشوخ قلبه ليضع شهوته في أبحى صورها وأعرض أصبح وكأنه أعمى لا يرى إلا شيئا واحدا أبله لا يدرك إلا شيئا واحدا أعرض لا يجد إلا لغة واحدة هي شهوته أهذا كل ما يعمل؟ وما بعد هذا التدور السريع في الأخلاقيات إلا فساد النفس ومرض القلب وتعب الروح إغاثة إلى من هو في الشهوات منغمس وفي الشبهات منتكس وعن الناصح معرض وعن المرشد معترض وعن الثراء نائم وقلبه في كل واد هائم فلو انه تجرد من نفسه ورغب عن مشاركته اذناء جنسه وقرد من ضرق الجهد الى فضاء العلم ومن تجن الهوى الى تاحة الهدى ومن نجابة النفس الى طهارة الكدس طراء الالف الذي نشأ بنشأته وزاد بزيادته وقوي بقوته وشرف عند نفسه. وابناء جنسه بحصوله. وست قذى قذى في عين بصيراته. وشجم في حارق ايمانه. ومرضا مترميا الى هلاكه. والكلام كثير. ولكن اين من يسمعون وينفذون. الا انتم يا دو الهمة. وملاك الخير واصحاب العفة. اخواني لقد خاب من شهوة من حرام. فان عقباها تضرع لحميم آن وخسران. فكيف لعاقل اطلق نفسهم فيما تريد. بعد ان سمع الزبانية واغلال الحديد. وهلك كل الهلك. وضاع كل البوار. من اشترى دلقة في بعذاب النار. روى الامام مسلم وغيروه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام كل زمام سبعون ألف ملك يضرونها وقال واحد ابن نبه إذا سيرت الجبال فتمعت حسس الله نقيضها وزفيرها وسهيتها صرحت الجبال كما تصرق النساء ثم يرجع أوائلها على أواخلها يذبق بعضها بعضا ونبهت السمس أيها الأخ الكريم قائلين اعلم أن الله عز وجل إذا عطاه العبد حمي وإذا عاد إلى المعصية مرة مخرى سطر وإذا نبس لها منابسها قمض الله تعال لنفسه غنطة تضيق منها السماوات والأرض والجبال والشغر والثمان لمن لا يضيق رضا رجل ابن شروتك أيها الأخ الكريم وصيادك للمواكع الإباحية ذهنا الميسورة فإني أذكرك يوما تكون السماء فيه كالمه وتصير الجبال فيه كالعز وتجد الأمم لثورة الجبار وتذكر الآية الكريمة وأنذرهم يوم نازفة إلى الخلوب لدى الحناجر كاغنين ما بالظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعدن وما تر في الصدور فأين من هذه الآية وأين حمرت الخجل عندما تقف بين يلي ربك عاليا يوم لا ينفع بال ولا مدون ويتألك عبدي أصررت على معصيتي وأسأت معاملة خلقي وآثرت شهواته ونظراته على إرضاه وطاعاته بإله عليك أيها الأخ الكريم ماذا ستجيه ألا من عاقل لأمره بلق فين رشده فوعى ما خلقناه ويا لها من عقبة كأول ومما يحجن النفس ويدم القلب أن الانجرار في مدارب الشهوات والهيام في أولية المنزان يحرك قدمك الى الظلم ولهذا فان العسر في اخذ النفس بها والسير في معاملة الناس على قانونها وعسر العمل على الفضيلة مع تطور مفمومها والشعور بحسن اثرها يجب من ناحية الشهوات التي قد تضخي فتتطمط على البصائر وتكاد تحول هذا الخير إلى جهاله عمياء هناك أيها الأخ الكريم معينات للطقات أشهدك لها صاحب ذم الهوى أن يفكر في عواقب الهوى فكم آفات من فضيله وكم أوقع في ربينا وكم من مصنع قد أوقع في مرض وكم من ذله أوجبت انكفارا أو انكفار جاه. وقبح ذكر معه. غير ان صاحب الهوى ما يرى الا الهوى. وان يتطور العقل انقضاء غاضه من هواه. ثم يتطور الاذى الحاصل عقب اللذة. فكل ما لها او ان ذهى بالفشل فهو فائدة المخالفة للهوى من اكتساب الذكر الجميل في الدنيا والسلمات النفس والعرف والأجر في الآخرة. وقل لي بالله عليكم اين لذة آدم التي قضاها? واين همة يوسف التي انضاها? ومن كان يكون يوسف لو نال تلك اللذة? فلما تركها وطبر عنها بمجاهدة ساعة من تبع اخي الكريم هذه جزة مصارحة بدلا من اطلاق العين في النظرات ومن التفكير في الشهوات وما احسن الحال من نظرتها بالمصاحب ومكائها من خشية الله. ولكن كيف تضيع عن النظرات ان تبتكي من خشيه الله او كيف تستلذ بظعافه يا عاصي الى متى تظل عندك تعبث بنظرك وبنظري وقلبك ينبض بالشهوه وعقلك وعقلك ساهر في لذته رفقك متى تلقى الله بقل متعلق به ومتى تفيق لنفسك؟ بالله عليك ان قبضت روحك فلماذا تقابل ربك؟ وماذا انت قائد؟ تخيل ايها الشاب الكريم لو انك جلدت امام جهاز الكمبيوتر وانت تفتعد الصور الاماحية ما ذشع منها وما لذبت يصف النفس عن هذا الجسد. ثم دخل من كان يحترمك. ووجدك بيتك جثة هامدة. وامامك شاشة تستعرض اربل انواع الصور. وانت تعلم ان من على شيء بعث عليه. او تبعث يوما قيامة. وامامك صورا من الخيط والعرض. قد تكون في الدنيا امام ثلاث او اربع او خمس ومن فرض حبهم لك قد يسطرون عليك نهايتك يسطرون عليك نهايتك فلا احد يعلم انك مد على ذا بهم حال ولكن بربك تفكر حينما تبعك يوم القيامة وجميع الخلق ينظرون الاف المؤلفة ملايين البلايين منذ خلق الله اذا الى اخر واحد من يعيش كالدنيا كلهم ينظرون اليك وانت على هذه الحالة وخذ من ذلك اشارة يا حبيب قلبي لا تدع سهوات الدنيا تهيمن عليك قلبا وفكرا اليس لك عقل أليس لك قلب قف نفسك وقفة لا تظلم نفسك ما هي اكثر من هذا اجلوب مناديك قف مع قلبك اانت راضٍ عما تفعل. كلا اذا وقفت وقفت المتبصر مع عقلك المتنور سوف تغفق نفسك. ووصل الممر عند بشر بن الحارث لان يكون لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين الشهوات حادثا من حديث. اقول قولي هذا. واخفر الله لي ولكم. Halo Pak وما اكبر حفلتنا عن ابنائنا وما اكبر افقه الاستاذ عن القادر وما اكثر حب القائد عن من يقوم وما اكثر محبه ابي عن أولاده. وما اكثر حفله الصديق عن اصقائه الصديق مراه اخيه والاب مراه اولاده والمسلم مراه المسلم ان البيت ايها الاخ الكريم هو اول محطه فالبيت هو المدرسه الاولى التي سيتخرج الولد الذي يصير بعد عدة سنوات والدا والبن التي عمى قريب فتكون اما فاذا تربى الولد في المنزل على نساوه الاخلاق وستفاذ في الامور وتربى على الملوء والشطاق نشأ صاقط الهمة قليل المرؤة فهذه التربية تقضي على شجاعته وتقتل استقامته ومروغته فانت تريد شكل معاملة والدك وتتبنى مذهب سلوك والدتك فإذا كان الوالد سيئ خلق عظيم الوروءة فإن ذلك الأثر سيلحق بالأبنائه في الخالد ويحق الله الشاعر إن إذ يقول إذا كان صاحب البيت بالدف ضاربة ثلاث لمن ملو... الأولاد على الرقص وفي رواية إذا كان صاحب البيت بالطبل بالطبل ضاربة فشيمة أهل بيته الرقص اموات غير احياء فمن ارخى يديه لطبيعته السيئة او لضعف طربيته او لتقصد والده ووالدته في حقه فهم اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون او اين يبعثون يغمون احيانا بفعل الجميل والسعب للفضيلة ثم يمكسون على اعقابهم لان ظروف لزعمهم لا تساعدهم والمواقف برأيهم لا تقف جانبهم فهم أبدا في غروف قاسية وهم دوما مشهولون ولكن كره الله بعهدهم فتضبطهم وقيل قعدوا مع القائدين لأن هوا يدهم جنب الججج واستناع الأعضار وهذا سلام في الهواء لهؤلاء لاعلم منهم من في كل مجلس يعزمون على تحتيه أخلاقهم وتحديد سلوكهم ولكن تفر الأيام وينهدم العمر وهم خامدون جامدون وكأنهم قتل من اللحم ذاحمت الطريق واناخت في مبارك الذهو والأمان فحياتهم حياة تافهة بلا معنى واضح بلا غاية هادفة بلا أخلاق راقية يا خير أمة أخرجت في الناس ما قيمة رقم الغدود وشق الجنوب على حظ فاتٍ او غرمٍ نافٍ يا امةً يا خير امةٍ اخرجت في النار ما قيمة ان يجنب النار بافكاره ومشاعره الى حدثٍ طواه الزمان ليديد المةٍ شرقةً وقلبه لدعاً يا امةً يا ويا خير امةٍ اخرجت في لماذا تشقون الجنوب وتنطبون الخدود على مقتل الحسين وعلى مرض الجزء وعلى ذهاب الاب وعلى ذهاب البنت لو ان ايدينا يمكنها ان تمتد الى الماضي لتمسك لتمسك حوادثه المجبرة فتغير منها ما تكره وتحورها على ما تحب لكانت العودة الى الماضي وجبه ولمرعنا جميعا اليه نمح ما ندن على فعله ومضاعف ما قلت انصبتنا او انصبتنا منه حينما عشناه انما ذلك مستحيل فخير لنا ان نكرس الجهاد لما نتاه من ايام وليالي جهاد النفس العظيم العظيم ففيها وحدها هل يقول الحبيب المصطفى صلوا عليه وسلم ففيهما تجاهد يقتد الوالدين ففي نفسك تجاهد يقصد النفس ففيها مجاهد تخفي الدنيا فالطريق امامك فلماذا التردد وهؤلاء إذا مضت أوقاتهم أمان أعينهم وقرأوا في تسبر الماضي لم تر فيها للإخلاق راية ولا روالة وللحياء إشارة أن البيوت الصالحة والعقول الفاهمة تأبى ذالب لأنها ترسم على غضى الآية والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خمثة لا يخرج إلا مثله يسادة إن الاجتواء بما ول من المزرجات والاهتمام الدائب بالحوادث والتوقع بقرب الكوارث هذا هو التحديم المقصود والقتل المتعرض المعهود لما بقي من حياتك وعبادة للساعة الراهنة ونسف لدواء التقيير والإصلاح وصدق الله أبو خلابة حين قال إذا كان الإنسان أعلم بنفسه من الناس فذاك جادير أو جادير أن ينجو وإذا كان الناس أعلم به من نفسه فذاك جادير ان يهدد. افهمت هذه العبارة ام يفتد كالشرح. ابا هنا عاشوا على الاخلاق ومنهم فانعاش على سوء الخلق. فضاع الاب وضاع الامنات واذا يكون سؤالا او طلبا. احبك الله بي احبك المسيح. يقول. وانت حفظة. ارض قومي لنصحي ان تدعي مع والدي فانه لا يصلي وعمره يفوق ال70 سنه الله اتحملها دي دي نوايتي او اذا في قلب وفي قلب كل شيك. شاب وفي كل شيء شاب المريك يفرغوا من إخوان المصليين أم يفرغوا معه بالشفاء الله مش في دعاق جميع مرفة المسلمين يا رب, يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين إنك أنت الخجير مجيء لتعود ورقي شاء الله منذكرة من المزارة أو بعض اقر بنا من وقت كلام فاضيات ان رغبها الجمعتين مع جمعت الظهر يوم الجمعه تعلن وزاره وفق الشؤون الاسلاميه بالجزائر الذين تم اختيارهم عن طريق القرعه لاداء فريضه الحج لعام 2040002011 انه سيشرع في اقتطاع مصاريف الحج لهذا الموسم ابتداء من يوم 18 -18 في اربعه 20 يناير الى كتب تاريخ المغرب والله ولي التوفيق اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا محفوظا واجعل طرقنا لكم طرقا سالما من الشرور والاخيار معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيه ولا محرومه واجنا اللهم من النار بعفوك وان الجنه برحمتك يا عظيم يا رباط يا احمر الرحيمين يا رب العالمين طاب ما من كشوده وعيش سعاده ولولا النبلاء وحمى الانبياء وكرامه الاولياء لما يشغله سبع انكما ولا تغطته المثاري ولا يريقه انحاح المنيحين اجدنا يا ربنا رضى اجدنا يا ربنا رضى اجدنا يا ربنا رضى وحلاوه طهارتك وحلاوه طهارتك أمير طهارتك المؤمنين جلالة الثمان محمد الثالث. واجعله لنا يا رب خير الثالث. وتذكر لهم خطاب على درب النفائث. وتذكر لهم من حواشي الشياطين والوثاوت والهواجس. واقر عندهم بولي عهدي وصنه وسائر اخواته. واللهم من اراد الاسلام والمسلمين خيرا فعلم عليكم خير. ومن اراد يا ارحم الراحمين يا رب العالمين انصر اللهم اخواننا المظلومين والمجاهدين والضاهرين والمدافعين عن حوزتي دينك وعن حوزتي اوطانهم اللهم كن لهم وليا ونصيرا وهنا وظهيرا وعلى اعدائهم واعدائك اللهم كن على اعدائك وعلى اعداء المسلمين كن عليهم ولا تكن لهم وزعفد في تذليلهم ورد كيله في نحورهم يا رحم الراحمين يا رب العالمين وضبطنا الذين يجتادون الامتحاء سألوكم الدعاء اللهم وفقهم الى النجاح واجعلهم من اهل الاجتهاد ومن اهل الجعداد ومن اهل الارشاق وضبهم الصلاح والعلم الكريم وضبهم الصلاح والعلم الكريم وضب اللهم كل فريق ملكا وكل فقيل مصجع اللهم إنا نسألك التقى والعفاء والرزق الحلال والكفاء آمين آمين اللهم صلي على سيدنا محمد في الأولين وصلي على سيدنا محمد في الآخرين وصلي على سيدنا محمد في الألل الأعلى إلى يوم الدين سبحان رب فربي العزة عما يسكون وسلام على المصنين والحق لله رب العالمين وآخر الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حيا للصلاة حيا للفلاح قد قامت انفما karena قد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله رفض رحمه الله حابوا بين المناتج والاقدام سد الخلل لا تدعوا فرجا للشيطان فالعين محلها السجود والدية محلها القلب فراق بالله في صلاةه وصلوا لصلاة موانفع الله اكبر الله اكبر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 غير المغضوم عليهم ولا <تصفيق> الرحمن الرحيم سبح اسم ربك لعنى الذي خلق فتوى والذي قد ثرى فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غفاء لحوى هو يعلم الجهر وما يخفى وميسرك لليسرى تذكر النفع في الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها نشطى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت بيها ولا يحيا قد اتلح من وذكر اسم ربه فصلى بل توفرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبق إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر يا حمد الله حمده وما بلا ولا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر اكبر يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من الضال وانجلت الأرض تنزالها وأخرجت الأرض أفقالها وقال بإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثلا قال ضغة خيرا ومن يعمل مثقال ضغة شرا يرى الله أكبر